في يوم ذي مسربة يتر من ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتناهم اصحاب المشأنه عليهم نار مقصد